وسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سوا عليهم استوفرت لهم أم لم تستوفر لهم لي يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا توافقوا على من يرد رسول الله حتى يفضوا وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين قَيِّنَ لا يَفْقَهُون يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهِكُمْ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك فَأُولَائِك هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيَّتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جعلها والله خبير بما تعملون.